ولو ان لكل نفس ظلمه ما في الارض لافتدت به واثر ندامه لم ما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض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 ما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليثرحوا هو خير مما يجمعوا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 ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين